وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّون كِتَابٌ مَرْقُوم يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ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 وَ ييتَغَامَزُون وَإذم قَلَبوا إلَ أَهْلِهِمُم قَلَبُ فَكِهين وَإذاَا رَأوْهُمْ قالَاوا إِهَا أُل وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَاءِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كانوا يَفْعَلُونَ